وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَنْ يَخْرُجَ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا புது மீல யூக இமி قَوْمِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنَّ بَلِّغُقُم رِسَالَتِي رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَأَجِبْتُم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 كذّبوا فأن جاءنا والذي معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا ب كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عمين ودُّ اللهَ أَمَلَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ إِن يُغَيِّرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِنَا لَنَرَاهُ كَفِي سَفَهَ تٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا أَنَا بِرَاسِلِیهِ فَأَنْتُمْ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ رَّبِّ